ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا أ ن ك م غير معجز الله و أ ن الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله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 ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم إ ن الله غفور رحيم و إ ن أ ح د من المشركين استجارك ف أ د ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ه ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعلمون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 كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون ف إ ن تابوا و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ف إ خ و ا ن ك م في الدين ونفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون و إ ن كثوا أ ي م ا ن ه م من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ا ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين أجعلتم الحاجة سقاية 「今夜は何でもいい日を覚えていない日を覚 ا ていない日を覚えていない日を覚えてい ا ل 日を覚 و ていない日を覚えていない日を覚えていない日を覚えてい ل い日を覚えていない日を覚えていない日を覚えていない日 الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م أ ع ظ م د ر ج ة عند الله و أ و ل ئ ك هم الفائزون يبشرهم ربهم ب ر ح م ة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ق ا ل د ي ن فيها أ ب د ا إ ن الله عنده أ ج ر عظيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا آ ب ا ء ك م واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن ََ يتولهم ََََُّْ منكم ُِْْ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ الظالمون ََُِّ قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت, وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 والله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يدهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ب ن الله وقالت النصارى المسيح ب ن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من الله بن مريم وما ا ل ي امروا إ ل ا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي أ ب ى الله إ ل ا أ ن يتم موسوعه ر ا ل و ن ا ل ب ل ه ا د ي ن للعلوم كره ك يا أيها الذين ن و ا كثيرا ا ل ا ر ا ل ب ا ن ليأكلون أ م و ا ل ا موسوعه بالباطل ي ص د و ن ن سبيل ل ل ا و النابلسي ذ ي يكنزون ل ذ ه و ا ف ينفقونها في ض ة ولا ب للعلوم ا ل ه فبشرهم ب ذ ا ب أ ي ي م يحمى ع ل ي ه ا في ن ا ر ج ه ن م ا س ت م ب ا فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم, لانفسكم فذوقوا تكنزون ما كنتم تكنزون إن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 كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله, عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين آ م ن و ا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من ا ل آ خ ر ه فما متاع الحياه الدنيا في ا ل آ خ ر ه إ ل ا قليل إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إ ن م ا ي س ت أ ذ ن ك الذين لا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره ا ل ل ه بعاثهم ف ث ب ت ه م وقيل ق ع د و ا مع القاعدين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 لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتنى الا في الفتنه سقطوا وإن جهنم بالكافرين. ان تصبك حسنه تسوؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون م ل ج أ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون وَمِنْهُمْ ومن يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق أ ن يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها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 إنما كنا نخوض、ونلعب. قل ا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه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 اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واولئك هم الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات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 ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أ و ل ئ ك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد والمؤمنات الله المؤمنين جنبا تجري موسوعه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي فيها ن و م س ا ك ن ط ي ب ة في ج ن للعلوم ا ل هو ا ل س ل ي م ي ا أ ي ه ا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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ف إ ن رجعك الله إ ل ى ط ا ئ ف ة منهم ف ا س ت أ ذ ن و ك للخروج فقل لن تخرجوا معي أ ب د ا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 واذا أ ن ز ل ت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن لكن الرسول والذين آ م ن و ا معه جاهدوا ب أ م و ا ل ه م وانفسهم و أ و ل ئ ك لهم الخيرات و أ و ل ئ ك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ذلك ا ل ف و ج العظيم وجاء المعذرون من ا ل أ ع ر ا ب ليؤذن لهم و ق ا د الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم رجعتم إذا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 ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله, عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم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 م ا ي ت و ع ل ي ه م و ا ل ل عليم ل ه حكيم ي و ا ذ ن ا ت خ ذ و ا م س ج د ا ضرارا وكفرا ر و ف ت ي ق ا ا بين ل م م ؤ ن ي ن و إ ص ا ا د ل م ن ح ا ر ب ا ل ل ه و ر س و ل ه م ن قبل ل و ي ح ل ه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 وضاقت عليهم أ ن ف س ه م وظنوا أ ن لا ملجا من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا إ ن الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ولا نصب ولا مخلصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو نيلا إ ل ا كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا إ ل ا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا ك ا ف ة فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم طائفه ليتفقهوا في الدين, الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون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 فمنهم من يقول أ ي ك م زادته هذه إ ي م ا ن ا ف أ م ا الذين آ م ن و ا فزادتهم إ ي م ا ن ا وهم يستبشرون وأما قلوبهم الذين في قلوبهم مره ث ا د ت ه م ر ج س ا إلى ر ج س ه م و م ا ت و ا و ه م ك ا ف ر و ن أ و ل ا ي ر و ن أ ن ه مره ث ا ن ف ي كل ع ا م م ر ة أو م ر ت ي ن ث م لا ي ت و ب و ن ولا ه م ي ذ ك ر و و ن إ ذ ا ن ي ه مره ث ا ن ر ة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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم